وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل نباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا سجاجا لنخرج به حفا ونباتا وجنات ألفافا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 لا ييدوقُون فيِيها بردَو وَلا شَاب إلا حممَ وغَ السَّاق جزأَفاق إنم كان لا يرج حساب وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فدوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا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 ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يَوْمَ ينظر المرء مَا قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا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 أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع تمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم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 وإلى الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأدنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كَادِحٌ إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا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 فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبْهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنْ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هل في ذلك قسم لذي حجر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 كذبت ثمود بطروا هائل بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقرها فدمدم عليهم ربهم بدبا بهم فسواها ولا يخاف عقباها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 إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب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 فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْطَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْطَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَى بسم الله الرحمن الرحيم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 إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أبراك من قارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهل المنفوش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 كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة نمده الذي جمع مالا وعدله يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك من حطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئلة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب سيل ألم يجعل كيدهم في تضميل وأرسل عليهم صيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعص مأكول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 بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون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 بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كتب سيصنى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسب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 من شر الوسوات الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس